الر ح م ن الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 يكاد الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من, السماء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلا يضل يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا الفاسقين الْفَاسِقِينَ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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم, ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون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 فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بِآيَاتِنَا أولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وضربت عليهم الذله والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا خُذُوا مَا لعلكم تتقون ثم مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ توليتم من بَعْدِ ذَلِكَ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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ للذين يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ ثم يقولون هذا مِنْ عند اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ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 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به بِمَا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله, أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 قل من كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ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 شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها ولا هم ينصرون وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمه قال إني جاعلك للناس إماما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 een paar heroïden, een paar fina,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 وَأَرِنَا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون قل أتحجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون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 أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ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 والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 فمن خَافَ من مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا معدودات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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شيد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 فإني قريب أُجِيبُ دعوة الدَّاعِ إِذَا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أُحِلَّ لكم لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 وليس البر بان تاتئ البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من وأتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وابن السَّبِيلِ وَمَا تفعلوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ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 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن, إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتمون شيئا الا ان يخاف الا يخاف يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ظنا ان, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن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 واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وَالْحِكْمَةِ يعظكم به واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بكل شيء عليم وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلون ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ بي من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم بمن من خطبة النساء أو أكننتم, أو أكننتم في أنفسكم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 واعلموا أَنَّ الله غفور حليم لا جناح عليكم إِن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أَوْ تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدروا وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَيُطَلَّقَتُم طلقتموهن من قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ تمسوهن فَرَضْتُمْ فرضتم فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدة النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وَلَا الله الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولا أولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بعضهم عَلَى بَعْضٍ منهم من كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد, من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر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 مَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم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 ايَا وَدُّ أَحَدُكُمْ أن تكون له لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَوْ ذَرِّيَةٌ ضعفاء فَأَصَابَهَا إعصار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 والله واسع عليم يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أُولُو الألباب وما نفقت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أوصار إن تبدوا الصدقات فنعم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 ذلكم مقسط عند الله واقوم للشهادة ادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار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 wat ik wel kan zeggen is dat ik hier ben, dat ik hier